ihmili احملي بوردات طاها يا ابنة الواحي وارفعيها هذه العمامة فاختام الأنبياء كان في طاها وابتدى عهد وابتدى عهد الإمام توجي رأس علي هكذا الجبار قرر إنه أوصى لطاها أن من بعديه حيدا توجي رأس عليا هكذا الجبار خرار إنه أوصى لطاها إنه أوصى لطاها أن من بعده حيدا ان من بعدي حيدا اخبري المور تدعان بي اعطه حيقده بيعه القرار واجب لا تبيعوا دينكم من أجل أو بي أو عامل المناصب أخبري المنور تدعن بي عاته حقد بيعه الكرار واجب لا تبيعوا دينكم من أجل دنياكم او بي اوهام المل مناصب آه يا زهرة نفسول مشهدي هذا عدم كل الجوانب آه يا زهرة نفسول مشهدي هذا عاد منكم اول للجوانب لمعاده عتي علي المرجع الاعلى جاء نفس المشهدي هذا عاد من كل الجوانب آه يا زهراء نفس المشهدي هذا عاد من كل الجوانب لمعادات علي المشهدي مرجع ال اعلى جاء ابنا الوصيب جاء ابنا الوصيب انحار بحيدر جاء في نفس الهويه من زمان لزمان شاتمان للمرجع يا شاتمان شاتمان للمرجع إن من حار بحيدر جاء في نفس الهوية من زمان мати шатималле марجعیه шатималле марجعیه о инман حرب حیدر جاء في نفس الهويه الا من حن جاء في نفس الهوية من زمان لزمان شاتما للمرج من زمان من, زمانين زمانين من زمان لزمان شاتما للمرج احملي بردات طاها يا ابنة الواحي وارفعي هذه العمامة فختام الأنبياء كان في طاها وابتدى عهد الإمامة احملي بردات طاها يا ابنة الواحي وارفعي هذه العمامة فاختام الأنبياء كان في طاها وابتدى عهد الإمامة توجي رأس علي هكذا الجبار قرار توجي رأس هكذا الجبار قرار إنه أوصى لطاها ان من بعده حيدر او انه او صالطا من بعده ان من بعده انت أن با... وجيرا اس عليين Hikadhal Jabbaru qarrar Tauji raksa aliyin Hikadhal Jabbaru qarrar Inna hu awsali taaha Anna min baadih haidhar Anna اخبري النور تدعن بي عاته حيقده بيعه واجب لا تبيع دينكم من اجل دنياكم لا تبيع دينكم من اجل دنياكم او باوهامل مناصب او باوهامل اه اخبري المن ترتد عن بيعه حقد بيعه واجب لا تبيعوا دينكم من أجل دنياكم أو بأوهام المناصر آه يا زهراء نفسه مشهدي هذا عاد من كل الجوانب لمعادا أعطي علي المرجع الأعلى جاء أبناء النواصب جاء أبناء النواصب يا زهراء نفس المشهدي هذا عاد من كل الجوانب آه يا زهراء نفسول مشهدي هذا عاد كل الجوانب لمعاداتي علي مرجعي الأعلى Jaha abna unna wasi jaha abna jaha abna ah inna manha araba haydar jaha jaha fi nafs alhaway الهوية من زمانين لي زمانين شاتم الليل من زمان من زمانين لي زمانين شاتم الليل مرجع انبه بحيدر جاء فينا نفس الهويه انما حار بحيدر جاء فينا نفس الهويه من زمانين لي زمانين يا علي من زمانين لي زمانين اي شاتي مالليل مرجعي شاتي مالليل ومثل ما كان على المنابير يصعد كل بائسين وطمئ ومثل ما انا على من عبر يصعد كل لبايسين وطمئن وينصب عيد علي عليين بشتمه من داخلي جوامع عدو بقا إنليمين عليين بالسب و شم على ممس بالسب شم على الممس بالس و شم على ممسام تغضُوه امامة رسولي حين يرونها بكل جميع يغيظهم كل الذي يولي يغيظهم كل الذي يولي المرتضى وهو الوصي الشفيع المرتضى وهو الوصي الشفيع وين لكم يا ايها الواصب اتشتمو مساجدا وراكا ويل لكم يا ايها النواصب اتشتمو مساجدا وراكا نحن جنود السيد الساني نحن جنود السيد الساني او كلنا جند إلى المراجع وكلنا جند إرمان <تصفيق> وويل لكم يا أيها النواصب أتشتموا مساجدا وراك ويل لكم يا أيها النواصب أتشتمو أساجداً وراك نحن جنود السيد السستاني نحن جنود السيد السستاني وكلنا جند إلى المراجع وكلنا ومثل ما كان على المنابير يصعد كل بائس وطمع وينصب العيداء لي عليين بشتمه من داخل الجوامع عدو بقصد النيل من عليين بالسبب والشتم على المسامع يغضهم ايمامه الرسول حين يروا نهاب بكل جمع حين يروا نهاب بكل يغضهم كل الذي يوالي المرتضى وهو الوصي الشافي ويل لكم يا ايها النواصب اتشتمون الساجد وركع ويل لكم يا ايها النواصب اتشتمون الساجد ويل يا ايها النواصب أتشتمو نساجداً وراك نحن جنود السيد السستاني نحن جنود السيد وكلنا وكلنا جند إلى المراجع وكلنا على العهد قد جاءنا لنا منهج واحد على العهد قد جاءنا لنا منهج واحد من المرجع الأعلى إلى السيد القائد إي من المرجع الأعلى إي لنا السيد الخارج على العهد قد جئنا إي منهج واحد إي على العهد قد جئنا إي منهج واحد من المرجع الأعلى إلى السيد القائد من المرجع الأعلى إلى علماء الدين لنا حصن وبهم تعلق راية المجد أنا فخر أن نعشنا ما أ على العهدي أع ماوددي إننا حزن و ت أورية المجد أنا فخر أن نعشنا ع ماون على العهدي العهد ماّ nda ما dame saakna ayy wa العالم ma al ما ayy nda ma dame saakna ayy wa kuuluna ma al alim alana nasiru ma kituubun الحجة القائم مع الحجة القائمة صدرك اذا ما تمسكنا ايو كنا مع العالم إذا ما تمسكنا ايوا مع العالم اعلننا النصر مكتوب ايلا النصر مكتوب مع الحجة القائم مع او اننا جند المرجعياتي والحسينيه اعطوا لنا منبر نحن اسلامي عيوننا للمحشر نحن ابن رسول حيدر نحن ابن رسول مرتضى اننا جنود المرجعياتي والحسينيه اعطوا لنا والحسينية آتوا لنا من بر نحن إسلاميون للمحشر نحن أبناء المرتضى حيدر نحن أبناء المرتضى حيدر قد جيئنا الى نعم الهجن واحد على علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي على, علي, علي, علي, علي, على <تصفيق> العهد قد جيئنا لنا منهج واحد امنا المرجع الاعلى الى سيد الخا عله هل من ناصر في قد جئنا إي لنا منهج الواحد إيه على الأهد قد جئنا إي لنا منهج الواحد آمنا المرجع الأعلى إيه إلى السيد القاة آمنا المرجع الأعلى إيه ما او الدين حصن علم او الدين حصن علم او الدين لنا حصن وبهم تعلو رايه الماجد على العهد علماء الدين لنا حصن وبهم تعلق راية المجد علماء الدين لنا حصن وبهم تعلق راية المجد ولنا فخر أننا عيشنا ولنا فخر أننا علمائيون, علمائيون على العهد اولا ماي او اذا ما تمسكنا وكننا مع العالم اي اذا ما تمسكنا وكننا مع العالم اذا ما تمسكنا ايوا كلنا مع العالم اعلنا ان النصر مكتوب مع الحجه لنا اهلنا النصر مكتوب مع الحجه القاء جند المرجعيات والحسينيه اعطوا لنا منبر اننا جوند المرجعياتي والحسينيه اعطوا لنا منبر نحن اسلامي هي للمحشر نحن اسلامي لل هي نحن ابناء المرتضى حيدر نحن ابناء <تصفيق> المرتضى حيدر اناجوندو المرجعياتي والحسينيه اعطوا لنا منبر اناجوندو المرجعياتي والحسينيه اعطوا لنا منبر. نحن اسلامي ايونا للمحشر نحن اسلامي ايونا للمحشر نحن ابناء المرتضى حيدار. نحن واقفين قدام نحن ابناؤ مرتضى حيدر